كلمة ربك لا أم لأنجنا مما من الجنة والناس أجمعين وكلنقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وَجَاءَكَ فِيهِ هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَا كَانَتْكُمُ إِنَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنِّي اموتوا ويرون ولله غيب السموات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين ان أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 قال يوسف لابي يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين